سورة ويتاخذ غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدنا سما ويلقاه يضمه مشددا كفا يبلغا نمدده وكسير شمردلا وعن كلهم شدد وفاء في كلها بفتحين دنا كفا ونوين على اعتلا وبالفتح والتحريك خطآن مصوب وحراك وحكه المكي ومدى وجملا وخاطاب في يسرف شهود وضمنا بحرفيه بالقصطاص كسروشد على وسيئة في همزه ضموم وهائه وذكير ولا تنوين ذكرا مكملا وخفيف مع الفرقان وضموم ليذكروا شفاء, شفاء وفي الفرقان يذكر فصلا وفي مريم بالعكس حق شفاء, شفاء ya quluna 'an darin wa fi al-fani nuzila samaka fihnu anth yusabihu 'al himan shafawa aksir سيف حق النون هو يعيدكم فيغرقكم واثمان يرصيلا يرصلا لا فك ففتح مع سكون وقصره سما صف في الاولى كتقتول ثابت, ثابت وعما ندن كسفا بتحريكه ولا وفي سبا حفص مع بالخولف مشكله وقل قال لولا كيف دار وضمه علم تارضا والياء في رام بينجلا